الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله واصحابه أجمعيه باب المستحاد باب المستحاد فالسف تسمع أم سلامة رب الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الأيام إلى عدد الجيال والأيام التي كانت تقضوهن من الشبر قبل أن يوصيبها الذي أطالها فالتفق الصلاة قبل ذلك من الشبر فإذا خلفت ثم يستغتر بثوب ثم يتستغتر بثوب ثم يتخلي وحننى عماله عن هشام المعورة عن أبيه عن زينبا لأبي ترمى أنها رأى الزينب من الذي كانت تحت عبد الرحاة النعوة وكانت مصحاب وكانت ترتسل وتخلي محددا عن بالك عن صومال مورا عبد الرحمن ان القعقال حكيم وزيد الافضل اختاروا من ازري من متي يساله كيف تصجن المطاوه وقال ترتد من طغي تراكم وتتوصل لكل صرابي فام علمه الدم استغسرت استغسرت استغسرت وحدثني عن عن هجائي من عورة عن قال ليس على المحتفظة إلا أن تردد غفلا واحدا ثم تتورده فعلى إمام مالك رحمه الله باب مستحاضة يعني باب ما جاء في المستحاضة والمستحاضة هي المرأة, المرأة التي لا يرقأ دم حيضها يعني لا ينقطع عنها لا يرقأ يعني لا ينقطع وهو الدم المطبق الذي يجري بالمرأة في غير أيام عادتها هذا تحريف تعريف الاستحاضة ما هي الذي هو, هو المرأة التي لا ينقطع عنها دم الحيط يعني يستمر بها أكثر من أيامها المعتادة فالمستحاضة لا أحكام غير الحائد ولذلك خاصة المالك بباب وهو الدم المطبق الذي يجري بالمرأة في غير أيام عادتها قال وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يقال حائد ومستحاضة في زيادة في الحروف ولا لا في زيادة في الحروف والزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى فحائض ومستحاضة يعني دمها أكثر من إيش من الحائض وكانت النساء على عهد النبي يستحضن وهذا أمر طبيعي والمرأة اليوم إذا استحيضت انزعجت وذهبت إلى الأطباء وقال لابد من إجراء عملية نظافة ذكر الحافظ في الإصابة أنه كانت النساء يستحضن حتى بلق عددهم أكثر من عشرة نساء قالت عائشة قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة يعني لا أطهر يعني لا ينقطع عني الدم أفأدع الصلاة يعني أترك الصلاة لأجل هذا الدم الذي لا ينقطع فهي كانت تجلس قدر أيام حيضتها تدع الصلاة فيستمر بها الدم تقول هذا الاستمرار هل أستمر معه على ترك الصلاة أو أصلي في هذا الدم الذي زاد على قدر الأيام هذا معنى السؤال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة الآن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لفاطمة بنت أبي حبيش أن الدم الذي جرى عليك إنما هو عرق وليس بدم الحيضة وهذا العرق يسمى بالعاذل بالذال المعجمة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاقسلي عنك الدم وصل يعني أمرها أن تمكث لا تصلي ولا يأتيها زوجها مدة كم مدة عادتها اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين كما جاء في الرواية ثم اغتسلي وصلي فيستفاد من ذلك أن المستحاضة تصلي بعد أن تغتسل وتصوم ويأتيها زوجها إن أحب ذلك وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله يعني يجري بها الدم كثيرا فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض تحيضهن من الشارق قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتقتزل ثم لتستفر بثوب ثم لتصلي هذا يأخذ منه جواز الوكالة في الاستفتاء وأنه لا يشترط أن يباشر عن المستفتي الفتوى بل يوكل شخص يستفتي له يجوز أو لا يجوز فإن عليا أوكل من المقدار بن الأسفل لمكان ابنته مني قال اسأل الرسول أنت اسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن المذ فإني استحييته أن أسأل رسول الله عن ذلك لمكان ابنته مني فالمرأة أوكلة مسلمة تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حالتها وأنه كان يصيبها الدم بكثرة بعد أيام عدتها فماذا قال رسول الله عليه وسلم لأم سلمة قال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشار قبل أن يصيبها الذي أصابه فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشار ويستفاد من هذا <تصفيق> أصبر الشار لا تستعد نحن ما وصلنا إليه هذه المرأة لما سألت أم السلماء رضي الله عنها يعني عن سؤالها وعن حالتها قال لتنظر إلى عدد العيال والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصاب تنظر إلى أيام عادتها كم تكون ست أيام من كل شهر تجلس ستة أيام سبع أيام من كل شهر تجلس سبع أيام خمسة أيام تجلس خمسة أيام لا تصلي ولا يأتيها زوجها ولا تسوم وإذا بدله أن يطلقها لا يطلقها في تلك الفترة لأن الطلاق في الحيض منهي عنه فإذا خلفت ذلك يعني إنقضت الأيام التي كانت تحيضهن من الشهر فلتغتسل لعدل انقطاعه وإنه دم الحيضة والشروع في دم آخر وهو دمعي الاستحاب ثم لتستثفر بثوب يعني تحتشي بخرقة في فردها وتشد طرفيها إلى وسطها فتتلجم وتحسن التلجم لأن يخرج شيء من دمها فيلوث ثوبها أو يلوث المكان الذي تصلي فيه ثم لتصلي ففي جواز صلاة المستحاضة وأن المستحاضة لها حكم المرأة الطاهر في الصلاة والجماع والصوم وهل له أن يطلقها له أن يطلقها لأنها إذا جازت صلاة جازت طلاة وعن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحشل التي كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف وكانت تستحاب فكانت تغتسل وتصلي زينب بنت جحشل كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف نعم وكانت تحت من بعد ذلك آه. تزوجت برجال تزوجت بعبد الرحمن ابن عوف وتزوجت بمن شخص آخر تزوجت بزيد أو تزوج كنا اهالي وزوجني الله من فوق السبع سماوات من تزوجها الرسول عليه الصلاه طيب اذا تزوجت من صلى الله عليه وسلم وكانت قبل ذلك تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض يعني كان ياتي دم الاستحاضه فكانت تقتسل وتصلي يحتمل تقتسل وتصلي عند كل تقتسل عند كل صلاة ويحتمل أنها كانت تقتسل لأول مرة ثم تصلي وتتوضع لكل صلاة وهذا هو المشهور أن المستحادة تتوضع لكل صلاة شأنها في ذلك شأن من به سلس البول وأنه لا يلزمها أن تغتسل وجاء في بعض الريوات أن أم حبيبة كانت تغتسل لكن ليس على سبيل الوجوب وسقى مالك رحمه الله بإسناده عن سمين مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسله إلى سعيد بن مسيم يسأله كيف تغتسل المستحادة فقال تغتسل من طهر إلى طهر يعني من وقت انقضاء دم الحيض إلى وقت انقضاء دم الحيض وتتوضع لكل صلاة فإن غلبها الدم استثفرت غلبها الدم وخرج منها باستمرار فإنها تستثفر يعني تتلجم وتحتشي بخرقة وتربطها إلى وسط إلى... إلى... بطرفيها إلى وسطها وعن هشام بن عروة عن أبيه هشام بن عروة من أبو عروة الزبير بن عوام هشام بن عروة ابن الزبير أنه قال ليس على المستحابة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة هذا ما أشرنا إليه قبل قليل قال مالك الأمر عندنا أي بالمدينة أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيب المستحاضة لا تمتنع من زوجها في الجماع فله أن يجامعه وكذلك النفساء إذا بلقت أقصى ما يمسك النساء الدم كذلك النفساء إذا جرى بها الدم أكثر من أربعين يوما فإنها في حكم المستحاضة يأتيها زوجها إن أحب ذلك فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة هذا من الحديث النادرة التي فيها أن مالكا يحتج بالقياس ويستند إليه رحمه الله قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك في كون المستحاضة لزوجها أن يأتيها وللنفساء إذا بلقت أقصى غاية مدة النفاس وجرى بها الدم بعد ذلك فلزوجها أن يصيبها وإنما هي بمنزلة المستحاضة هذا ما ذكره الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب اقرأ باب ما جاء في بول الصبيع يعني باب ما جاء من المصوص الدالة على طهارة بول الصبيع الذي لم يطعم الطعام يعني باب ما جاء من المصوص في بول الصبيع وهل هو طاهر هل يستفاد من هذه النصوص طهارته أم لا والذي يظهر من إرادة الإمام مالك لهذه الحديث أنه يقول بطهارة بول الصبي إذا لم يكن يطعم الطعام وهو كذلك وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قطي رسول الله, الله بصبيه فبال على ثوبه نبهنا أنه أن يقال زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال زوجة النبي صلى الله عليه وسلم صح ذلك لكن الأفصح زوج وهو تعبير القرآن كما في قوله تعالى أمسك عليك زوجك أسكن أنت وزوجك الجنة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبيه فبال على ثوبه يؤخذ من ذلك تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يؤتى إليه بالصبيان فيجلسهم في حجره ويداعبهم على عادة أهل التواضع وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس التواضع بخلاف عادة أهل الكبر والبطر والخيلاء فإنهم لا يمسكون بالأطفال ولا يجلسونهم في حجرهم بل يعنفون من ذلك تقول له هذا طفلي وده ولدي يقول لك قبل يقول لك يقول علينا وبال على أفضل الخلق فدعا رسول الله عليه وسلم بماء فاتبعه اياه وفي روايه نضح كما سيأتي وكونه اتبعه الماء هذا تنظفا وتنزه عن ليس لاجل نجاسه بول الصبي وعن ام مقيص بن محصن وهذه اخت عكاشه رضي الله عنه أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والغرض لأجل أن يبركه ويحنكه صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره يقال حجره ويقال حجره والاشر بفتح الحاء فاجلسه في حجره وهو الحضن اجلسه في حضنه فبال على ثوبه فدعى رسول الله وسلم بماء فنضحه يعني رشه بالماء ولم يغسله لانه طاهر اقرا <تصفيق> هذا قول الاعرابي حديث مشهور وفي فوائد جمة منها جفاء الاعراب والاعراب جمع اعراب وهو ساكن الباديه ولو كان على جميع خلافا لما يظنه كثير من الناس أنه إذا قيل أعرابي يظنون أنه ساكن البادية من العرب وليس بصحيح بل الأعرابي ساكن البادية مطلقا عربيا كان أو عجميا وفيه فيه الرفق بالجاه وأن الجاهل لا يعامل معاملة العالم بل يترفق به لأن الترفق به مدعاة لعقله وفهمه وحسن توجيه وفيه نجاسة بول الآدمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ما عليه وفيه ارتكاب أدنى المفسدتين باحتمال أعلاهما فإذا كان هناك أكثر من مفسدة ولا يمكن دفع المفسدتين كليهما فإن المسلم يرتكب أدنى المفسدتين بتفويت أعلاهما فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر الرجل بال وحصل البول وتركوا يبول مفسد وقطعوا البول عليه مفسد أعظم لأنها اجتملت على عدة مفاسد أولا ينقطع عليه البول وينحبس فيتعذى به ثم إذا قطع عليه البول انتشر البول لأنه قد لا يطاوعهم على ذلك فيرش البول في مواضع كثيرة من المسجد فيتعذر ويتعسر إزالة النجاسة لأنها تفرقت وانتشر المفسد الثالث أنه ينفر عن الإسلام لأنه من جفاة العراب وعهده بالإسلام قريب فإذا رأى المعاملة معاملة الخشنة في الإنكار نفره فمصلحة على الإسلام واجب وتنفيره حرام وتنكشف عورته فيراها من لم يرأه إلى غير ذلك من المفاسد المترتب على أنهم لو قطعوا عليه البول لوقع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنه قد بال وشرع في البول قال دعوه حتى فرغ من بول ثم لما صرف من بوله قال يا هذا إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من قذر الناس إنما هي لصلاة وقراءة القرآن وذكر الله فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا فقال قد تحجرت واسعا اللهم ارحمني ومحمدا وسائر الناس فاخطئ في الدعاء كما انه اخطا وبالغ المسح وكان مستغربا كيف عليه كيف ينكر الناس عليه انه بال قال رايت تحتي ارضا وفوقي سماء فقلت فماذا جنيت والحتة البال فيها ما كانت مسبوفة فاعتبر كده محل منتزه وفيه أن الأرض تطهر بمكاثرة الماء عليها وفيه وجوب إنكار المنكر لأن الصحابة أنكروا عليه وأقرروا وفي أن الأمرذا كان مستوجبا للإنكار وأكره الشخص على الطريقة على طريقة غير سمة أنه ينكر عليه ولا يكون الإكار عليه انكار ولا يكون انكارك عليه انكارا عليه في أصل الواجب وهو انكار المنك بل يكون الإانكار في صفة الإكار أن بعض الناس إذا له يقول لك نخلي الناس في المعصية إنكار ما في لا نأمر بمعروف لا ننهى عن منكر لا لا لا أنا حين اعتردت عليك اعتردت عليك في صفة الإنكار لا في أصل فالصحابة لما قالوا ما, ما وأرادوا أن يضربوه لأنهم رأوا رجلا يبول في المسجد والبول في المسجد من أعظم المنكرات لكن قال النبي عليه السلام ما, ما لا تزلم عليه بولا فأنكر عليهم أقرهم على الإنكار وأنكر عليهم صفة الإنكار وفرق بين أن تنكر على الشخص ها؟ الإنكار وبين أن تنكر عليه صفة الإنكار فقد يكون هو على حق في أن ينكر لكن ليس له الحق في أن ينكر كيف شاء لأن صفة الإنكار لها ضوابط ولها قوائد فلا يعامل الجاهل كمعاملة العالم واختلفت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس في الإنكار فهنا أنكر عليهم وأقرى الصحابة في مواضيع أخرى على الإنكار وصفة الإنكار وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاج ما قال بعدين نكلم لما يجينا السنة الجاية أو خليه سافر بعض الناس هذا غلط لأنك لا تبقى حتى تنكر عليه. وقد لا يبقى هو حتى تنكر عليها فتبين له الحكم مع الحادثة لأنها أبلغ في التنبيه والتوجيه والإرشاد والرسول كان دائما يتكلم بالمناسبات دخل الرجل المسجد فجلس ورسول الله يخطب الناس فقال أصليت ركعتين قال لا قال قم فصلي ثم قال للناس يا أيها الناس إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يعني اهتبى الرسول المناسبة للبيان صلى الله عليه وسلم لأن البيان مع المناسبة له وقع على النفس في ذو الغلط نبهه وبعد ينقل للناس يا جماعة أرجو أن لا يقع هذا الشيء مرة أخر وعنى عبد الله بن دينار إن أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يقول قائم ويستفاد من القصة نفسها جواز البول قائم لأن الرسول ما نبهه على أن البول قائم ممنوع وما بالواقف ما قال له البول قائم فإن قال قائل اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ما هو أهم لأن المشكلة كانت في إيش؟ في البول في المسجد فلعل أن يزعى سلم ترك التنبيه على البول قائم من باب أنه اهتم بالأمر الأعظم والذي يستدعي الإنكار أكثر نقول لا الرسول لا يؤخر الحكم عن وقت يبين له هذا وهذا ما المانع لكن عالم أن بوله في المسجد حرام وأن بوله قائما جائز فأنكر عليه الممنوع وأقره على الأمر الجائز وعن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما الإمام مالك كأنه يرى جواز البول قائم فذكر قصة الأعراب لما فيها من البول قائم وذكر عن هذا الاثر عن عبدالله بن عمر انه كان يبول قائم وهو اثر صحيح نعم كثير من الناس اليوم يظن ان البول قائم حرام اذا شاف واحد بقى يبول وقف يقول ده اكيد نصراني ليش لأنه تقرر عند الناس أن البول قائما ليس من أمر المسلمين فيظن فيه أنه ليس بمسلم وهذا خطأ عظيم إذا بال جالسا هو الأولى والأفضل لألا يصيبه الرشاش رشاشا لكن إذا بال قائما فلا حرج لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه بال قائما وهو القدوة والأسر لكن هل البول قائم أفضل أو البول جالس نقول الأفضل البول جالس طيب لماذا بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما مدام أن البول جالس هو الأفضل الرسول أحيانا يفعل الشيء الجائز ويترك الشيء الأفضل ويفعل المفضول لبيان الجواز لأنه صاحب التشريع مو زيك وزيك لا ويريد يبين الأحكام فيفعل الأفضل كثيرا ويفعل المفضول أحيانا ليبين أنه جائز قالت عائشة من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه وقال عذيفة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما قال الحافظ فكل حدث بما علم كل حدث بما علم ومن علم حج على من لم يعلم فكأنه يعرض بإيش؟ بعائشة يعني عائشة ما علمت لأنها كانت تراقب النبي صلى الله عليه وسلم وتراقب أحواله حول البيوت وفي أفنية الدور وهو ذاهب إلى المسجد ولا ولم يكن من شأنها أن تتبعه خارج الدور أما أصحابه فكانوا يتبعونه ويراقبون أحواله لأنه تشريع فإذا أكل استدل بالأكل على الجواز وإذا بال قائما استدلوا بالبول قياما على الجواز فحذيفة قال رمقته والله إني لارمقه لأرى من حاله ما ينكشف لي به ما شرعه الله على لسانه صلى الله عليه وسلم وما شرعه الله على فعله أراقب النبي صلى الله عليه وسلم لكي نشوف أحواله قال فظننت أنه يجلس فبال قائم والمكان فيه كناسة الصباطة يعني كناسة فقال العلماء بال قائما ليبين الجواز من جهة ولأنه خشي إن جلس في الصباطة أن يتلوث ثوبه بشيء من النجاسة فالمسلم إذا وجد حتة وسخانة وما مريحة والقعات فيها قد يضره فإنه يجوز له أن يبول قائما ولا حرب بشرط أمن الرشاش وأن لا يتلوث ثوبه بالبول وأن لا يظن به السوء انت كماما رجل قدوة وداعية يشوفك واحد من عامة الناس دي شوفنا بال ولا يعرف حديث حزيفة ولا بلغه شيء من ذلك فالإنسان يراعي ايش الناس ايها لكن علمهم في الدرس يقول لهم جائز ول الجائز ذكتا يعني انت ما بالضروري تفعل انت ناس راكدين موجودين وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه اثر فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط يعني يغسلون ادبارهم من الغائط وانا احب وانا احب أن وأنا أحب أن أغسل الفرج من البور وهذا ظاهر لا يشكله اقرأ وهذا فيه مشروعية الاقتسال يوم الجمعة وأن غسل الجمعة مشروع وفيه مشروعية التطيب للجمعة وغسل الجمعة فيه خلاف فالمشهور من مذهب مالك أنه مستحق وذهب الإمام أحمد إلى أنه واجب وهو الذي اختاره جماعة من المحققين كابن تيمية رحمه الله والإمام القيم قيم والشوكان وجماعة وهو الذي تدل عليه الأدلة من السنة أن غسل الجمعة واجب وأما التطيب سنة وفي هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله باستحباب السواك عند كل وضوء أو عند كل الصلاة فإنه جاء بعض الروايات لولا أنا أشق على أمة لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة وفي بعض الروايات عند كل وضوء والوضوء غالبا يكون عند كل صلاة فيستحب السواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة ولأنه يناجي ربه فينبقي أن يكون على أكمل الهيئات وأحسن الأحوال فيتطيب ويتسوق لأنه إذا ناجي ربه على هذه الحال كان ذلك من الأمر المناسب ومن الأمر الذي شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبهذا فرغنا من كتاب الطهارة من كتاب الموطة ويأتي الكلام على كتاب الصلاة وأبوابها إن شاء الله في الدرس القادم وصلي وسلم على محمد يقول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله خيرا في حديع بالله بن دنار قلتم فيه جواز البول قائمة فهل يكون للرجل فقط أم للنساء لا <تصفيق> هذا خاص بالرجل أما المرأة لا لأن بولا ينتشر في إحدى رواية حديث فاطم امتبع بيش قال دعي الصلاة قدر رأى دعي الصلاة أيام أقرائك فلسا أدل به على ترجيح أن القره هو الحيض نعم لكن لو صح أما لفظ إجلس قدر أياما أقرائك هذه الرواية ضعيف أقصى مدة النفاس قيل أربعين يوما قيل أربعون يوما وقيل ستون يوم نعم والصحيح على أربعين يوم السلام عليكم ورحمة الله الشهر ورحمة الله وحفظك الله بعد الدعاة إلى الله وخاصة الإخوة المتمسكين من لا يعرفون أدب الدعاء وفي هذا المسجد يأتي الدعاة وعيد يفشي يفشي غضبه ويسخر من المسلمين ويحتقرهم ولا يرأي اخلاق واسلوب الداعي لله فأرجو منك الشيخ تقديم نصيحة على كل حال الداعي معمور بأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظات الحسن بقوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادف بالتي أحسن وهذا الخطاب لمن لأفضل الدعاة وأشرف الدعاة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بأن يدعو إلى الله بالحكم والحكم ليس المقصود منها أن لا يبين الحق لا بل يبين الحق كما قال تعالى وَيَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ لكن يتحرى الإسلوب الحسن كما يقول الشيخ عبد العزيز بن بازر رحمه الله وليس معنى الحكم أن يصدع بالحق بل يتحرى الإسلوب المناسب والعبارة المؤثرة فيقول مثلا إخواني أنا حريص عليكم إخواني أنا حريص على هدايتك إخواني أريد أن أبلغكم دين الله أنصح لكم لأن قصدي ليس عيبكم وليس تنقصكم إنما مقصودي أن أبلغ دين الله وأن أنصح لكم إخواني شوف هذه الكلمات لها تأثير عجيب على الناس كل مرة كما كان إبراهيم عليه السلام وهو سيد أئمة الحنفية يقول يا أبتي, يا أبتي يا أبتي فيتألفوا بكلمة يا أبتي فالناس إذا قلت لهم يا يقواني إيش ينقصك هل ينقص ذلك من قدرك الشيء أو ينقص من إبلاقك للحق شيء يجي الواحد كده يقف على حيله ويعايل للناس كده وكشر وشه ليه بس أطرح وشك وأصدع بالحق بعض الناس يقول لك أنا الليلة ده يتكلم الحق كده ناشف وبالتالي لا يناسب أن أكون متبسما ليش اجمع بين هذا وهذا تبسم وقل الحق والشيطان قد يدخل عليك يقولك إذا تبسمت وضحكت مع الناس ما حتوري الناس الحقيقة ده مدخل المداخل شنو الشيطان, الشيطان. يقولك كشر وشوف بعدين الوضع حيكون كيرا الناس حيأخذوا الكلام ده جادي وما فيه هزار لأنه انت زعلان أه. لا ترفع صوتك ما في مانع كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وعظ الناس كأنه منذ الجيش يقول صبحكم ومساكم الهندو آذانه تقيلة بيسمع كويس والبرة بيسمع والمار في الشارع بيخش يقول في موعظه جاده هنا في المسجد لكن خليك عادة تبسم يا اخواني يا ابائي يا كذا كثير من الناس اللي يسمع يا اخواني يا ابائي يقول لك ازود ما ادري اقول الحقيقه <تصفيق> لا اقول الحقيقه الحقيقه دي اصلا ما تخلي لك فيها شنو فرضا نجس 2 في 3 بكام ب 6 و 6 3 والشرك شرك والتوحيد توحيد والبدعة بدعة والمخالفة مخالفة والمعصية معصية وإذا كان هناك أقوال ساقطة باطلة اذكرها ثم ارد عليها بالكتاب والسن لكن تألف الناس بالعبارات الطيب يا أخواني وأن أريد هدايتكم والله أريد نصحكم والله لا أريد عيبكم ولا أريد الإساءة إليكم لكن دين الله ينبغي أن يبين كده يقول لك الزول ذا جزاو الله خير برضو قال نحن أخوانه ما قصر لكن عنده دين دار يبين لينا خلاص نسمع عليه ففي كلمة بيتهديه وفي كلمة بيتخوفه يقوم بين الخوف والرجاء بخش في الموضوع طوائد لكن خوفته شديد بيطلع طوائد <تصفيق> وإن ما بني أنت له الحقيقة بيبعد معاك ويطلع بدون أي فائدة فإن تلا تكون غاش للناس بعض الناس يقول لك ما تتكلم في التوحيد بتفاصيل خليها كده بفوق فوق الأمة الإسلامية تحتضر الأمة الإسلامية تنحصر الأمة الإسلامية تعيش آلام وجراحات الأمة الإسلامية دغش لأن كل الأمة الإسلامية تعيش آلام وجراحات ستة شاي عرف الكلام لكن الآلام والجراحات دشني ويبين للناس قل في شرك في قبور تعبد من دون الله يدعى أصحابها يستغاف بهم يحلف بهم يعتقد أنهم ينفعون يضرون يطبحون لهم أباربعة يشيلون كذا بين الحقائق لكن أديها كلمات تدخل بها على القلوب الناس دي فطرة محبة الدين لكن نكست الفطرة وفسدت الفطرة بسبب وقوع الشرك ودعاة السوء فانت حاول تألف الناس على شنو على الحق والدين واجمع بين الخيرين السلام عليكم جزاكم الله خير وسد وخطاكم من هو يحيى هل يحيى بن معين أم يحيى بن يحيى لا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى الليثي هو الذي روى كتاب الموطة عن الإمام مالك وهو صاحب آخر عرضة عرضها على الإمام مالك وهذه النسخة التي نقرى منها قال ما معنى أرمقه يعني بعين رمقه إذا نظر إليه قال إذا لم تغتسل أكثر من عدتها تغتسل أكثر من عادتها المعتادة واستمرت على ذلك لا ما تستمر انتهت أيام حيضة تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها قال بالأمس تحدثت يا شيخنا عن صلاة الخوف طيب لو كنا جماعة وصلينا جماعة في الحرب والعدو ولأن العدو قد يقتلنا بالسلام الناري في هذا الزمن الحديث يمكن ما فيهمت السلام الناري ده. السلاح الناري هل ما خلاص عشان السلاح الناري الناس يقابلوه و الناس بيجاء يصل صلهم على محن.